الجلد الإلكتروني من أحدث الابتكارات العلمية جهاز إلكتروني دقيق جدا يلصق على جل الإنسان ويؤدي مهام طبية عديدة وقد أطلق عليه الجلد الإلكتروني وهو عبارة عن شريط لاصق مطاطي مرن. في حجم وسمك طابع البريد ويحتوي على معدات إلكترونية ضئيلة للغاية ويمكن لصقه على جلد الإنسان. إن جلد الإنسان هو العضو الأكبر في الجسم وتبلغ مساحته نحو مترين مربعين وتنمو خلايا الجلد وتموت. وتستبدل نفسها باستمرار ومن وظائفه حماية الأعضاء الداخلية للجسم من المؤثرات الخارجية وتنظيم درجة حرارة الجسم ويتألف الجلد من طبقتين البشرة وهي الطبقة السطحية للجلد والأدمة وهي الطبقة السفلية للجلد ويحتوي الجلد على أعضاء الإحساس لللمس والبرودة والحرارة والألم ويؤدي إفراز العرق دورا مهما في تنظيم حرارة الجسم أما الجلد الإلكتروني فهو عبارة عن شريط بعرض شعارة رأس الإنسان مثبت عليه معدات للإحساس ودوائر إلكترونية تسمح بمرور تيار كهربائي ضعيف جدا لا يشعر به الإنسان في اتجاه واحد فقط وذلك هوائيات دقيقة للغاية والترانزستور بالغة الضالة ويستمد الجلد الإلكتروني طاقته من خلايا شمسية مجهرية أو من حركة الجسم يحاط الجلد الإلكتروني بطبقتين رقيقتين لحمايته ويمكن له أن يلصق بإحكام على جلد المريض وهكذا يمكنه من التقاط نبضات قلب الشخص عند لصقه على الصدر وحركة عضلات الرجل عند وضعه على الساق وموجات المخ عند لصقه على الجبين